لا إله إلا القرآن. الله الله. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إدّن الصلاة المستقيم. صراط نحضر عليهم ونطال قل ألود برب الفلق <تصفيق> من شرها من شرها ایمی ایمی ایمی ایسی و